وعيدنا كتاب حفظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاها وَزَيِّنَّاها وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاها وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيد جزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 صدق الله العظيم